يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحش. الشائِء والمنكر، وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي. کی من یشاد، و الله سميع عليم، ولا يتليؤل الفضل منكم القُبَّاءَ والمَسَكِينَ والمُهاجِرينَ في سبيل اللهِ واليَعْفُ واليَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يرمون الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يُعْفِيهم الله دينهم الحق، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آروا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 وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا وَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ کل المؤمنين يود من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 أو أبنائهن, او ابنائهن او ابنائهن او ابنائهن او اخوانهن او بني اخوانهن او اتي ان ابني اخواتي انا نسائهم ما ملكت ايمانهم اوي التابعين غير اولي بات من الرجال اود الطفل اود تابعين غير اولي الاربه من الرجال اود الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 وَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يكونوا فُقَرَانًا وَنِعْمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكَافٍّ حَتَّىٰ اللهم من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ لَيَكُونُ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ